بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أجراك ما الطارق النجم التاقب وليقن الماء ان دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على دعيل قانض يوم تبلى الترائب فما Oh, nah.